بوك تو اوتي ثمانية وتسعون ثمانية وتسعون حروف العطف المزدوجة حروف العطف المزدوجة ريسن وغانس كويس تايله من صحيح أن الرحلة كانت جميلة، إلا أنها كانت متعبة جداً. صحيح أن الرحلة كانت جميلة، إلا أنها كانت متعبة جداً. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئاً جداً.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 han tager enten bussen eller toget. Sa yusafir amma bil bas aw bil qitar. Sa yusafir amma bil bas aw bil qitar. Han kommer enten i aften eller i morgen tidlig. Sa yati amma al yawm aw ghadan bakiran. Sa yati amma al yawm aw han bor etten hos os eller på hotel. Sa yasqanu imma ma'ana aw fi al-funduq. Sa yasqanu imma ma'ana aw fi al-funduq. Hun talar både spansk og engelsk. Innaha tatakallam al-isbaniyya kama aydan al-ingliziyya. Innaha tatakallam al-isbaniyya kama aydan al-ingliziyya. Hun har både både i Madrid og i London. La gradrat fi i Madrid kan man idan i London. Lagrad at fi Madrid, kan man Etern London. Hun kan af både Spanien og England. Inne har der for Spanier kan man i den en galterre. Ende har han er ikke bare dum men også doggen. Ende hå laserser forkrett raen, val Edern kan Solan. Ende h ho laserser farkert raen, Val Edern, er ikke bare smukk, men afså in intelligentt. Ende har lat farkkert Zakia. dern var kier. Ende Jamila. بل أيضا ذكية. هن تالر أكِّي بار إنها لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضا الفرنسية. إنها لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضا الفرنسية. لا أستطيع أن أعزف على البيانو. Walla al-Pithara La Astatia en Azov al-piano Walla al-gitar Jeg kan werken danse vels i la samba La Astatia en Arcos al-Vals Walla samba La Astatia en Arcos al-Vals Walla al-samba Jeg kan werken denne opera i ballet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 جو tidligare du kommer, jo tidigare kan du gå. كلما اتيت أكثر باكرا كلما قدرت ان تذهب اكثر باكرا. كلما اتيت اكثر باكرا كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. جو äldre man bliver, jo mer bekväm كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. كلما تقدم المرأة في العمر كلما أصبح أكثر رضا